وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ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 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا, ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افترا على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة الَّذِي هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كل آيَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا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 ربنا ونكون من الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سار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 ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء ك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم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 قل ارأيتم إن اخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 ولي ولا شفيع إلا يتقون ولا تغرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة من نعمل منكم سوء ام ثم تاب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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 لكل لبئن مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإم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 منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من رد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 قومه قال اتحجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس والوطى وقل فضلنا على العالمين ومن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 الذين آتينهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، فقد وكّلنا بها قوما،, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولا الذين هدى الله فبهداه قل لا اسالكم عليه أجرا إنه الا ذكرى للعالمين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 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ لَقَنَّاكُمْ أَوَلَّ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَعَ ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له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 وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله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 ويؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا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 زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضل عن سبيل الله إن يتبعوا وَاَنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِن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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يهديه يَشْرَحْ صدره لِلإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صدره ضَيِّقًا حرجا يَجْعَلْ يصعد ضَيِّقًا السماء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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق وَيَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتَهُ وَفَرْشَةٌ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا فُقُوَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ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 صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهدانين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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أَوْ لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا مهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادل فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي عُظُمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اسْتَلَّطَ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا له شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٓ أَكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو وكان ذا قربا وبعهد الله أوفور ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وهدوه ورحمة اللَّه علَّهُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ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 وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم